القصيده الشعريه اهرم حبيبي بشراكي غزه تهبت الانسام واطل فجر جهادك البسام وشد الطيور ك في الصباح نشيدها لما تجلى في الحمل الاسلامي وتراقصت فيك الغصون وردد الله اكبر ها هنا القسام وشداف ااديه للابات قصيده رقصت على انغامها الانغام ايح حماة الدار طاب جهادكم يا من بكم يا من بكم يا من بكم تتحقق الاحلام وبكم على شرف النضال تالتقت هاماتنا وترفرف الاعلام وتنفست تلك الربع حريه وتبسمت في غزه الايام وتبسمت في غزه الايام, في غزة الأيام, في غزة الأيام رحلت فلول الغاصبين رحلت فلول الغاصبين ذليله وتخطمت فوق القن الاوهام يا غثه الاحرار يا علم الابى شهدت بعزه ترابك الالغام صنعت زنودك في القطاع ملاحما وتدحرجت بسيوفك الاصنام دار بها الزهار وحمود الخطا ومسيرها وهنيه وصيام يمضي بنا للخلد فيها مشعل ولكل درب مشعل وامام قوم لهم في الارض موطن عزه ولهم بأفلاك السماء مقام قوم على اهل الصنات اذله وهم بساحات الفداء عظام هذه اسود الاسترايات الهدى اذ زمجرت رجفت لها الاعلام وذوت قلوب المرجفين وزلزل من باسها واستكت الاقدام وتالقت بيد الكماك سيوفها فتدهرجت فوق التراب الهام وتزاحم التاريخ من ابطالها وتضاعفت من اسبها الارقام رحل اليهود كلمه اعقابهم رحل اليهود كلمه اعقابهم يعلو رؤوس المدبرين رغام رحلوا وقد سمعوا زئير اسودنا ورأى ونيوبا الليث حين يضام عرفوا بان الحر لا يخشى الردى والعيس في درك الهوان في مامو عرفوا بان الليث عند عرينه وحم الاسود على القرود حرام يا من را غث غدا تتحررت تشدو لها الافواه والاقلام وتضيء في كبد السماء نجومها وتضوع بين ربوعها الانسام وتشع انوار الهدى رقراقه ويسول عنها الظلم والظلام ويسول عنها الظلم والظلام نطق الرصاص نطق الرصاص اذا القرود تنمرت في ارضنا وتطاول الاقزام يسهل اليهود اذا القذائف زمجرت وتكلم البارود والصمصام اجل الوبات بني النذير عن الحما فرقا فهل صنع الجلاء سلامه نصر تجلى من سواعد فتي فت كيف يقام لواء النصر كيف يقام هذا دم الشهداء قد روى الثرى وله بساحات الفداء عرام صنعت صواريخ الكتائب عزة فاستبشر المختار والقسام وتبسم الشيخ الجليل وصحبه وفؤاد والعياش والعزام هذه يد الأبرار تبني أمة بدم الشهيد عمودها الإسلام تبنى على أصل الرماح منيعة ليست لأنياب العذاك ترام والمرجفون على المدى في ذلة وكانهم يوم الجلاد نعام يمضون في ركب اليهود سواملا وهم بما دبت لئام لئام قيمم تقام على حروف تخاذل حقبا وهل يبني الحياة كلامه وهل يبني الحياة, وهل يبني كلامه, يبني الحياة, كلامه, الحياة كلامه لا يصنع المجد الرفيع سوى يد يسو بها عند الخطوب حسام وفتن يهاب الغاصبون لقاءه وزناده يوم الوطيس حزامه يهوى لقاء الموت في رهج الوغى وتئن تحت جراحه الالام صب يرى صب يرى في القدس خير حبيبه والقدس في قلب ابي غرامو وفي قلب ابي غرامو وكتائب القسام اعلام الفداء نفر لهم عند اللقاء ازدحام لا يرهبون اذا تجبر غاشم وهم على شرف النضال قيامه ومقارعه الكماث شهي وهو يندل الابطال وهو غلام لو زمجر الليث الهصور بارضنا اوثار في وجه السماء قتام فرق بعوي للقوم بعد هنيه وانظر فقد يصل السماء ركام وترجت افئده العداة بباسه وتزلزل الافلاك والاجرام ويؤرق المحتل خلف حصونه ومن احتواه الرعب كيف ينام ضيق اعصار الرياح جموعهم ويولول الجندي والحقام ويصيح من بطش العبات كبيرهم اهرب حبيبي خلفك الخسام خلفك الخسام اهرب حبيبي خلفك الخسام خلفك الخسام اهرب حبيبي حبيبي خلفك الخسام, خلفك الخسام.